أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي الحجة الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله حي على الصلاة حی حي حي على, على الصلاح حي حي الفلاح حی حي حي علا الفلاح حي حي على... اي على خير وآمن الله لا إله إلا الله لا